قُلَت وإن قلت موازينه فهو في عيشة راضية 118. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية